117. قل انتظروا إنا منتظرون 118. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء 119. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم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 قل إنني هداني ربي إلى صراط مشتقي من دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن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 ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وادرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم 119. وغفى بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم